إن ربهم بهم يومئذ لقبير وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبير وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذ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 إن ربهم بهم يومئذ إذ اللقيت ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إذ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 بهم يومئذ لا خبيث وحص إلى ما في الصدور بِهِمْ ربهم بهم يومئذ لا خبيث وحص إلى ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا إن ربهم بهم يومئذ إذ لخبير وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إذ بِهِمْ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 إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يومئذ إِذِ وحصل وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ بهم بِهِمْ يَوْمَ إِذِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إن ربهم بهم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 إن ربهم بهم يومئذ لقبيت وحُصcill ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقبيت وحُصّل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ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 إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْخَبِيدُ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ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 بهم يوم إذل خبيث وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذل خبيث وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذل خبيث وحصل إن ربهم بهم يومئذ لخبير وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وحُص لما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ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 إن ربهم بهم يومئذ إذ لخبير وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إذ لخبير وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْقَابِيذٌ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْقَابِيذٌ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إن ربهم بهم يومئذ إذ اللقيت ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ إذ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إن ربهم بهم يومئذ لخبير وحسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير وحسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير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 إن ربهم بهم يومئذ إذ اللخبيث ما في الصدور إن ربهم بهم يوم إذ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يومئذ إِذِ وحص وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ وحص لما وَحُصِّلَ مَا في الصدور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 إِنَّ رَبَّهُم بهم يوم إذ اللقيت وحص فِي ما في الصدور بِهِمْ ربهم بهم يوم إذ اللقيت وحص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 إن ربهم بهم يومئذ لخبير وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير